يومئذ يود الذين كفروا واصاوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون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 كُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَاتَّقُوا مِمَّا صَعَد طيبا فامتحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا الم ترى الى الذين اوتوا نصبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضل السبيل